In de afgelopen jaren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 Sayn Allah, Lijnaar. Lijnaar. Rabbana wa Lijnaar. Lijnaar. akbar. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم